ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترعون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.